book 2 27 40 40 فيس بروغن السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق مفالني من فضلك من فضلك أمونت مديفوني هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي كنت عند ني ريستورانت يمير كتو اين يوجد هنا مطعم جيد اين يوجد هنا مطعم جيد اتسني مايتاس نتشوشه اذهب لجهه اليسار عند الزاويه اذهب لي جهه اليسار عند الزاويه اتسيفاستاي باكتريد ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم اتسيفاستاي 100 متر تيادس ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر ثم اذهب لي جهه اليمين 100 متر. ممكن ري ذا اوتوبوسين. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. ممكن ري ذا ترامباين. يمكنك ايضا ان تاخذ ترام. يمكنك ايضا ان تاخذ الترين. موندو ودتوني ديمبرافا مي يمكنوك ايضًا ان تسير خلفي يمكنك ايضًا ان تسير خلفي سي مونتو شكوينو ستاديوم كيف اصل الى استاد كره القدم كيف اصل الى استاد كره القدم كالوني اورن اقطع الجسر اقطع الجسر. خلوني تونيلين. اعبر النفق. اعبر النفق. اضغطوني يد السيمافوري الثالث. سر حتى ثالث اشاره ضوئيه. سر حتى ثالث اشاره ضوئيه. اتقهوني في ساين الركن الاطار تيادس. ثم انعطف يمينا. عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند اول شارع udhtoni pasaj drejt deri te kryqzeimit tjetër ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي <تصفيق> ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي مفهمني <تصفيق> سي ممكن اشكوين لا ايروبورت من فضلك كيف اصل الى المطار من فضلك كيف اصل الى المطار ما يمرني مترو الافضل ان تاخذ المترو الافضل ان تاخذ المترو خذوني الى استاسوني الفنديت اركب ببساطه حتى اخر محطه اركب ببساطه Hatta akhir më hatta. Për të parë libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.def